Yeah كفتا كث الحسا صوت من الاخفات نادانا كفا يا نفس ما كان كفاك هوان وعيالا كفتا كث الحسا القضيه الكرديه فيها والجان في وجه عقل وجباب فاما الباطن فهو توجيه القوميه نحو فكر عصبيه وعصبيه جاهليه مقابل العصبيه العربيه او التركيه او الفارسيه وجه الحق ان تكسر تلك الحدود المصطنعه التي فرقت بين الاخ واخيه والابي وابنه فتقطعت الارحام وصودرت الاموال لا لشيء الا لانهم ابناء وطن واحد ويكون من كما كان النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعظمية المعروفة للقومية لا يدل ولا شك أنه ممنوع بإجماء المسلمين وعليه فهذا نداء مني لكافة مناقب ترجستان اجبكون ضمن حجود دولة الإسلام في بلاد الرافزين فأين دين سمع قلبي وأعودي عمودي الآخر وأنتهجوا الفرفة لرحيي رحمان العراق السنة أبطال الإسلام وذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لا نا كأني ما تمعت وما رأيت الهدي إذانا فجاج بني أوا وهدى وقلبي بعد ما لا نا كأني ما تمعت وما تهازع كبير من اتسام الجاكة بين الأخسار تهميش أبناء بلاد بينما المناصب الآمنة للحرص القادمين من خارج بلاد تج أبناء العشائر العربية لوقود حرب لا تؤوي إلا خلطان خارج تغيير كرسيرة الخطانية في بعض المناطق لسال جمهورة القادمين إما فينا كثر في الليل يغشانا وانضم ضيم رض ينصر في ما هو موقفنا من الهيمنه فلا تظنوا يا احفاد ابن العلقمي القائم اننا, أننا غافلون او ناسون لجرائمكم التاريخيه ولتعلموا يا كلاب الكفر اننا لا نفهم من السياسه الا سياسه الجهاد والقتال ولا يعجبنا من الكفار الا قص الرؤوس وشرب الدماء ولا نسم من الرحمه لله إلا تطهير الارض من شر من اشرك مع الله اله اخر وطعن في عرق نبينا فكب وكفر ائمتنا واحرق مساجدنا وداس كتابنا في ضيق وعلي فان ننئ الفرت عموما وحكام ايران خصوصا شهرين في سحق كل انواع الدائم برصره العراق التوقف عن التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون دوله الاسلام والا فانصر حربا ضروسا لا تثقي فيكم ولا تضر كما ونعين عن انهاء كل المعاملات التجاريه بين بلاد الرحلين و السيران بما فيها من معاملات مصرفيه ومبنيه ونوجه نداءنا لكل اهل السنه وشباب التنسيه الجهاديه خاصه يدني انهي الغرض ان يستعد لهذه الحرب وياخذ لها أهبتها ستوقطه محصات فهذ ذعره ايمانا تسافر بالهوى قلبي يدور وننأمل على من عالم ما حقك بنا واحترامنا وتقديرنا وسعة صدورنا وان بغى بعضهم علينا الطوائف المجاهده وعشائر اهل السنه فاياكم ان تاخذوا طائفه بجريره بعضهم ولو كفوا من الدماء وطعنوا في اعرابنا ولهذه الفتنه مخاطر كبيره على الجهاد ومسروع الدوله اهمها اولا الاخباث الهائل الذي يسيطئ امه الاسلام ثانيا انشاء بلبله كبيره في نفوس الداعين لهذا الجهاد ثالثا غرس روح الحميه والعصبيه المذمومه في نفوس ابناء العمل الجهادي في سوء تلك الرائعه نقطه ابناء جهاد من بعضهم وغمرت روح الشك والريبة نفوسهم فهمت فقدان القاعده الشعبيه نتيجه الممارسات اللا اخلاقيه التي تصدر عن هذه الفتنه ماما سماك سماك هي همم يا نفسي ما كان كفايا نفسي ما كان كفايا نفسي ما كان يسر مؤسسة القرقان للانتاج الاعلامي ان تقدم كلمه صوتيه لامير المؤمنين الشيخ ابي عمر الحسيني القريشي البغدادي بعنوان وان كنته فهو خير لكم ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فيهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فما من قول قائل ولا عمل عامل الا وله حصاد في الدنيا والاخره ان خير فخير وان شر فشر ومضاقه حديثان الاول ما جاء في الترمذي وهو حسن صحيح ان معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال يا نبي الله واننا لا مؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلت امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد انفسهم والثاني ما اخرجه مسلم من الحديث القدسي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 اولا ماذا حصل الافراد ظالم من قال ان الافراد شعب لا تهيخ لهم فلو قلبنا صفحات التاريخ لوجدناه يغص بمواقف مشرفه وابطال اماج واعلام عده في العلم والعمل كانوا اثاليل غار على راس هرم الحضاره الاسلاميه فابن الصلاح الحافظ المحدث المشهور بمقدمته لائعه الطيط في اصول الحديث كردي وابن الحاجب اللغوي غواص في علم اصول الفقه كردي وصلاح الدين فاتح القدس وكاثر الصليبي ومزيل دولة الراشدة العبيدية المتعصبة لا يزال الى الان على الالسنه ذكره وفي القلوب حبه هو وعائلته آل أيوب فبعد أن استقرت يد الفاطميين على دمشق فرضت شعائر الرافضة وبقيت مصر أكثر من مئتي عام دولة رافضية ولم يزل الأمر كذلك حتى أزالت ذلك دولة نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي فبالأمس كان جدهم بجهاده ممجوحا في ميزان شر واليوم انقلبت الموازين وأصبح ساستهم هم الذين يثبتون ملك الرافضة في بلاد الرافضين إنها صداقة مصلحية من الطرفين فحسب الرافضة الدفين على طلاح الدين الأيوبي رحمه الله معروف وعداءهم للكرد قديم جداً يلي شيئ ما دمهم على روايات منسوبه ذورا لجعفر الصادق بان الكرد اقلهم من الجن ولا يجوز الزواج منهم او اكل طعامهم وهكذا ديدن من اتخذ المصالح الهه يعبد من دون الله يتلونك الخرباء فبعد ان كان واحدهم ذئبا على اعداء الدين والمله قضى اليوم مع الكفار المحتلين يصدق عليه قولهم ذئب التنعيم حتى تبجحوا بصراحه نائب كردي وهو محمود عثمان مصرحا ان الاسراد يفضلون بقاء القوات الامريكيه في العراق لانها تجنبهم تهديدات تركيا وايران ونشرت خضراء الدمن الشرق الاوسط احتفال الاكرادي في اقليم كردستان العراق بمناسبه الذكرى الرابعه للاستلال الامريكي ممتجين بالمكاسب التي حققوها جراء التغيير وقال النائب الكردي المذكور في حوار هاتفي مع الجريده المذكوره من كردستان ان سقوط النظام العراقي السابق قد ازال مخاوف الاثرب من وجود نظام في بغداد قد يعمل على اعاده ضم الاقليم الى العراق ودعا ان الافراد الذين يقيمون الاقليم يعيشون حالا افضل من بقيه العراقيين حيث يسود الامن والنظام واشار وزير الثقافه في حكومه الاقليم ان حقوق الافراد باتت ثابته وان القوميه الكرديه حقيقه ثابته في الشرق الاوسط وذالك حسب وكاله الصحافه الفرنسيه هذه هي المكاسب التي يظن لها فجل همهم القوميه الكرديه على غرار كبير القوميه العربيه البائده طاطع الحصري اذ قال يا مرحبا بك فتوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنمي فلنقف معا وقفه منصفه نتطلع ما زجنا الافراد في اربع سنوات مرت ثم نقارنها بما زعموه من مقاصد اولا على الصعيد العقدي والشرعي حرف راس الكف الطالباني والبرذاني مسيره العلم والتعليم في كردستان المسلمه ورسخوا الشيوعيه الملحده وبنتها المره العلمانيه حتى صارت صله الصلاه في العامه امرا معتادا اقتداءا للحديث النبوي لتنقضن عرى الاسلام عره عره فكل من تقذت عره تشبث الناس بالتي تليها فاولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاه كما انهم اهانوا العلماء وحجموا دورهم ورقبوا سرهم وجهرههم وطرف الناس عنهم كل ما فقط بل شوهوا دعوتهم واجبروهم على دعن كفرهم وردتهم ومن ابا منهم فاستجن مسكنه واعواد المشالح موقفه ثانيا وامنا على الصعيد الاجتماعي فقد روج للفساد والرذيله من خلال الحزبين وشاعت اداه شاده لم تكن موجوده في المجتمع الكردي المحافظ حتى امحاء مثل تبرج النساء وخروجهن كثيات عاريات شيئا مالوفا ناهيك عن انتشار دور الفاخشه ومحلات الخمور والمحميات اليهوديه داخل المدن القديه غالبا واما على الصعيد الاقتصادي فلا تخفى زياده الفقر وارتفاع الاسعار وتفشي البطاله مقابل تضخم في ثروه الحزبين فحالهم مع شعوبهم اشبه ما يكون بالعلاقه مصافه الخيرات فعن اي مكاسب يتحدث ستافه الدجالون اذا حقا كما جاء في المثل بطن جائع ووجه مدهون فلا تجمع بين كذب وجوع وليعلم مسلم كردستان ان لقمه العيش ليست مانعا من موانع التكفير وهي لا تدوغ للمرض اي يوالي الكفار المرتدين ويظاهرهم على المسلمين وقد وقع الرعب الاول من الصحابه في جميع انواع الفقر والجوع كما حصل لهم في الشام الذي استمر اكثر من 3 سنوات ولم يمارسوا شيئا من الكفر او يظهروه عسى ان يقتص عنهم الحصار او الجوع بل لم يكن منهم الا الصبر والثبات واحتساب الاجر عند الله تعالى وقد جرت سنة الله القدريه ان المؤمن مكلف ويبتلى على قدر دينه وايمانه كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشره الصابرين فكيف يرتد المرء على عقبيه ويهرول الى جهات الكفر ليلتمس عندهم الرزق وكشف الضر والجوع لابن بلاء يلاقيه قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال تعالى ومن يفتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اما عن القوميه الكرديه فان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع تصحيه حين قال كنا في غزه فتسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فتمعنه الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا فقالوا تسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري المهاجرين يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منكنه اي دع العصبيه وهو امر فريغ بتركها والامر المطلق يقتضي الوجوب وحسبك المثل وجبا للتباعد لدلالته على القبس الاله كما ذكر اهل العلم وعند احمد والترمذي والحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى دعوى الجاهليه فانه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وان صلى وصام قال وان صلى وصام فادع بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه كان يقول ابي الاسلام لا ابي سواه اذا افتخر بقيس او تميم وقال صاحب فتح القدير النداء برابطه اخرى غير الاسلام كالعصبيه المعروفه بالقوميه لا يجوز ولا شك انه ممنوع باجماع المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعدى عليكم بعذائر الجاهليه فاعذوه بها مابيه ولا تكنوا قال الشوكاني فهذا يدل على شده قبح هذا النداء وشده بغض النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان رؤساء الدعاه الى نحو هذه القوميه العربيه ابو جهل وابو لهب والوليد بن المغيره ونظرائهم من رؤساء الحفره فالقضيه الكرديه فيها وجهان وجه حق ووجه باطل فاما الباطل فهو توجيه دفه القضيه نحو كفر وعصبيه وعصبيه جاهليه مقابل العصبيه العربيه او التركيه او الفارسيه واما وجه الحق فهو قول الله عز وجل يا ايها الناس تشقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقوله هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وجه الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بعد ان صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال كما في الترغيب والمثنى يا ايها الناس ان ربكم واحد وabaكم واحد الا لا فضل لعربي على اجنبي ولا لعجمي على عربي ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا بالتقوى وعند احمد ان نبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل قد اذهب عنكم عبيه الجاهليه وفخرها بالابى مؤمن تقي وفاجر ثقيل والناس بنو ادم وادم من تراب لينتهي لنا اقوام فخرهم برجال او ليكونن اهون على الله من عدتهم من الجعلان تدفع بانفها الدم وجه حق ان تكسر تلك الحدود المصطنعه التي فرقت بين الاخ واخيه والابي وابنه فقطعت الارحام وصودرت الاموال لا شيء الا لانهم ابناء صلاح الدين قاهر الصليبيين والروافض المجوس في مصر وبلاد الشام وعلى راس حقوقهم ان يمكنوا من تطبيق شرع الله كما امر الله وعليك فهذا نداء مني لكافه مناطق كردستان للدخول ضمن حدود دوله الاسلام في بلاد الراشدين لا سيما وانك تائده كردستان قد زحفت عائده للجبال وبدات ايادي العمليات بمباركه باذن الله شمال الكه واعوانه رغم العوائق الاصطناعيه العديده كمنا ونوعا وما عملياتنا في اربيل ومحمود فيكم ببعيد كما ان العمليات بمباركه في السليمانيه وجبالها شكلت انخفاضا خطيرا وكبيرا فأسود الجبال عاده تمزق اوصال الحزبين العلمانين المشهورين على الاسلام واهله ومن وراءهم امريكا فيا احفاد صنع الدين لا والله لن ندع صريته لنهش العمالي وسنمدكم بدماءنا وسنحف لتقدي مناطقكم من جيش الملاحدة للمحافظه على هويتكم الاسلاميه فما اسعى من قدم الولاء الحزبي والعرقي على الولاء الديني العقدي ما اتعثرا من اشترا دنياه باخرته وانتهد الفرصه لاحيي ترفمان العراق السنه ابطال الاسلام ونقول لهم بارك الله فيكم فقد ذكرتمونا بجهادكم عز اسلافكم في نقهره الروم فعلو بايمانهم على كل كفر وواطئ باقدامهم كل شر وحق ما قاله فعب بن زهير من اشبه اباه فما ظلمه ثانيا ماذا حصل شيعة العراق يا وافدة العراق الى متى تسيرون مع الرياح كما تسيق وتدورون مع الهواء كما يدور فموقفنا منكم كما ترون اضحى لا يخفى على احد الا اننا اليوم نخاطبكم خطاب المشفق عليكم الراجي لتوبتكم وصحوكم من السبات العميق فماذا جنيتم بعد اربع سنوات اولا في الجانب العقدي والشرعي زبتم كفرا على كفر وانتلاقا من الدين بوقوفكم مع الكافر المخل حتى صار العرب من ابناء العشائر العربيه الاصيله اداه في ايدي الفرس وافنائهم من طوائف الكفر والرده وسيبقى هذا وصمه عار في جبين تاريخكم وهذا ديدنكم كما تروي كتب التاريخ طاولون اعداء الله على اهل السنه ثانيا الاقتصاد والخدمات العامه الف تدهورت الخدمات العامه من ماء وكهرباء ووقود وصحه وقد اعينا عن بوادر الطاعون في بعض مدن الجنوب كنتيجه طبيعيه لمياه الصرف الصحي التي تغرق مدنهم والتلوث لمياه الشرب في مياه الصرف الصحي مما ادى كذلك الى انتشار مرض الفشل الكلوي وغيره با هجرة الاراضي الزراعيه وبوار الارض كنتيجه حتميه لانعدام الكهرباء والوقود كما صدر تقرير حديث ينذر بخطر تفشي الخشخاش بديلا عن الارز في الديوانيه ج توخم هائل لثروه ايات النجف وكربلاء واهظاء الى قبد وحزب الدعوه الحاكمين بعد أن كانوا لا يملكوا نقوة يومهم مقابل الإضعاف المتعمد لثروة العشائر العربية إلى حد الإذلال وبمخطط حارسي معروف ثالث ظهور مثب عالية جدا لمرض الآية وخاصة في المدن الكبرى كالبفة والنجث وكربلاء كنتيجة حتمية لسلوك المنهدف ها انتشار تعاطي المخدرات ظهور عصابات الجريمه المنظمه ثالثا واما في الجانب السياقي تنازع كبير لاقتسام كعكه بين الاحزاب دون اي نصيب للمحرومين وفوج حرب وحرب بين الصدر والحكيم وحرب بين الفضيله والحكيم والصدر ومعارك البصره والديوانيه والناصريه خير دليل با تهميش ابناء البلاد بينما المناصب الآمنه للفرس القادمين من خارج البلاد ج ذج ابناء العشائر العربيه وقود حرب لا تقوي الا سلطان فارس بينما الخزي في الدنيا وجهنم في الاخره اولئك الاغبياء خاء د تغيير التركيبه السكانيه في بعض المناطق لصالح الفرس القادمين بينما العشائر العربيه هجروا ديارهم وارضهم وسكن المدارث والمستشفيات وحتى المقابل كنتيجة حتمية لأمرين أولهما حربهم لله ورسوله ولعباد المؤمنين المجاهدين ثانهما رضاهم بالفرسادة لهم فماذا سفدتم بعد كل هذا إلا الويلات في الدنيا والآخرة إلا أن باب التوبة لا يزال مفتوحا لكم ولا تظنوا اننا سنبيد خضراءكم ونقتلكم على بكرة ابيكم ان ملكنا جنام امركم فالقتل العشوائي بلا ضوابط شرعيه حرام في دين الله وتعاملنا معكم سيكون بمقتضى شرع الله في مثل حالكم دعوه للحق وارشاد للمنهج وازاله للشبهات مع رزق في كل ذلك ومن ابى فالحكم لله أولا وآخرا ثالثا ما هو موقفنا من إيران يحكى أن بعض الأكافرة قال لأحد مرازبته ما أطيب الملك لو دام قال المرزبان لو دام لم يطل إليك والتعيد من اتعرض بغيره ولكل أجل ميعاد فلا تظنوا يا أحفاد بن العلقني الخائن أننا غافلون أو ناسون لجرائمكم التأريخية وعلى شأن اصعده واننا نعلم جيدا الجزره الاولى التي غرزت للرافضه بيد يهوديه بيد ابن تبع اليهود لكننا طالما تحاشينا التقدم المرحلي بكم من باب السياسه الشرعيه راجين ان تعتبروا من التاريخ جرائمكم شامله الجوانب العقديه والشرعيه والعسكريه والسياسيه وتوالت مع الايام بلا وازع من دين أو راجع من ضمير فطائفتكم لا تخضع على احد وإدائكم لأهل السنة واضح مكشوف ودعوتكم للوحدة الاسلامية دعوة ثقيه يخالفها الفعل وجرائمكم ضد اهل السنة في ايران لا تخفى منها الف ظلت ايران ما يقرب من تسعه قرون من سنيه منذ سقوط الدوله العباسيه فكانت الطبقه السنيه ظاهره فيها وأهل السنة كانوا الأفترية في إيران إلى أهد قريب وكان الشيعة أقلية محطورة في بعض المدن الإيرانية مثل قم وقاشان ونيسابور فلما وطل الشاه إسماعيل الصفوي إلى الحكم سنة تسعمائة وسبع للهزرة أجبر أهل السنة على التشيع حين خيرهم بينه وبين الله بقى هدم عشرات المساجد للسنة في إيران بل إنه لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في قهران مع انشار الكنائس والمعارض جيم الاغتيالات المتكررة لرموز السنة من العلماء والدعاة وأهل الخبرة والاستطاف دال مصادرة أموال أهل السنة ها دفن النفايات النووية في سيماز اندران وحصار قرى فيها وذكرت الصعف الإيرانية ان عددا كبيرا من المعترضين على دفن النفايات النووية قد القي القبض عليهم وسجنوا وعذبوا وبقي المئات منهم محاصرين من قبل القوات الحكومية و يعاني اهل السنة من مشاكل جمة في التعليم فابنائهم لا يقبلون في الجامعات والتعليم الديني لاهل السنة يواجه عقبات كثيرة وأما جرائمكم في أفغانستان فدوركم وطلت حثته إلى أبعد حد الأحزاب الرافضية الموالية لكم في باميان والشمال ما أطلقت طلقة واحدة ضد المختل الروسي أو الحكم الشيوعي بل كانوا يفرضون الإثوات على قوافل المجاهدين ويقتلون من يقدرون عليهم من هم ثم ساهم الحرس الثوري في المذابح البشعه التي جرت ضد اهل السنه في كابول بعد سقوط النظام الشيوعي ومن ذلك انهم كانوا يقطعون اباء نساء اهل السنه وكانوا يسالون السني عن عمره ثم يضربونه بعدد من المسامير تساوي سنه واخرهم في راسه ثم يقومون بحرقه وهو بالضبط ما يفعله اصحاب المثاقب الكهربائيه الدريلات يا اهل السنه في العراق واما عن جرائمكم البشعه ضد الطاليبان في باميان ونزار شریف وكيف قتلتم في عده ايام اكثر من 3000 طالب وباشراف مباشر من الدبلوماسيه الايرانيه وقصه اعتقال وقتل هؤلاء الدبلوماسيين اشهى من ان تعرف وهو نفس الدور الذي تقوم به هذه البعثه اليوم في العراق قال تعالى اتواصل به بل هم قوم طاغون واما ان جرايكم في بلاد الرافدين فهي طويله ومتصله وماربه في اعماق القدم بدءا من الصفوي الحاقد وانتهاءا بدوميه شياطين قمنجا فلم تكتفوا يا مجوس العصر بالمشاركه المباشره في احتلال العراق كما صرحتم غير مره بل دفعتم كلابكم الحاقده لا بلاد قافدين فاوغلت في دماءنا ورقفت على انسادنا فلم يسلم طفل رضيع شوهته ذئاب الفرس او شيخ كبير او امراه عفيفه حتى قيض الله لكم رجال دوله الاسلام فردوا الطاعه اي والكلم مثالي وبداتم تتجرعون من نفس الكاس لكننا اليوم نعلنها مدويه ان ايدينا لم تبقى بعيده عنكم طويله إن الحديد بالحديد يغلى ولتعلموا يا كلاب الكفر اننا لا نفهم من السياسه الا سياسه الجهاد والقتال ولا يعجبنا من الكفار الا قطع الرؤوس وشرب الدماء ولا نفهم من الرحمه الا تطهير الارض من شر من اشرك مع الله اله غيره وطعن في عرضنا ودينا وسب وكفر يا امتنا واحرق مساجدنا وداس كتابنا وعليه فاننا نؤمن الفرث عموما وحكام ايران خصوصا شهرين لسحب كل انواع الدعم لراسره العراق والتوقف عن التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون دوله الاسلام والا فان سنمضي حربا ضروسا لا تنتهي فيكم ولا تضر قد اعددنا لها العده منذ اربع سنوات ولم يبق الا اصدار اوامر ببدء الحمله ولا والله لن نستثني بقعة فيها القرص المجوس لا في إيران ولا غيرها من دول المنطقة لذا فإننا ننطح ونحذر كل تاجر ثمين في إيران والدول العربية وخاطة دول الخليل من الشراكة مع أي تاجر راسدين أو إحزاز تجارة جديدة معهم وهم مجمولون بفترة شهرين لتحب كل أنواع الشراكة والتجارة معهم واننا نضع فرصه ثمينه امام كل دوله فيها من الفكر الروافد ان يصدروا بيان شد واستنكار لجرايم الحكومه الصفويه التباطريه ويعلنوا البراءه منها وسوف يكونون بذلك في امان من ضرباتنا القادمه بعد مرور الشهرين بحول الله وقوته كما ونعلن عن انهاء كل المعاملات التجاريه بين بلاد الرافدين ومجوس ايران بما فيها من معاملات مصرفية وبنكية ونعطي فترة شهرين لتصفية كل العسابات والمعاملات اللازمة وبعد هذا يكون أي نوع من أنواع التجارة معهم عرضة لضربات المجاهدين وبكل قوة ونوجه نداءنا لكل أهل السنة وشباب الثلاثية الجهادية خاصة في جميع أنحاء الأرض أن يستعدوا لهذه الحرب ويأخذوا لها أربتها ويحدوا لها عدتها وعزمت عليكم أن لا تعلوا جهدا ولا تدخروا وسعا إذا صدرت توجيهاتنا إليكم كما أوجه ندائي إلى أهل السنة في إيران خاصة أن أي يستعدوا لهذه الحرب ونحن من خلقكم فأمامكم فرصة تاريخية للفطول على حقوقكم بدءا بالحكم الذاتي الإسلامي وانتهاء بالقصاص العادل من كل مجرم ذات كرمتكم فراقبوا كل مؤسساتهم وحددوا قوة مؤسساتهم وطرق مواصلاتهم ودربوا شبابكم وخزنوا أسلحتكم وفرقوها جيدا واجعلوا لكم رأسا ومجلس شورا تصدرون عن رأيهم وذلك لكل أهل الصلة البلوش منهم الكرد والعرب والفرس واعلموا أن يد الله مع الجماعة وأبشروا فإن يوم الخلاص قريب في إذن الله وأما أنتم يا رجال دولة الإسلام يا من تكبتم الدماء وهجرتم الأهل والولد فأذكر نفسي وإياكم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق سقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فما تاثرت الناس بعض ما امرهم الله به وقعت العداوه والبغضاء واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا واذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فان الجماعه رحمه والفرقه عذاب وروى ابن اسحاق وغيره قال مر شاء ابن قيس وكان شيخا قد اسى عظيما الكفر شديد الضغينه على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاضه ما راى من التفتهم وجمعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوه في الجاهليه فقال قد اجتمع ملؤ بني قيلى بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملؤهم بها من قرار فارسل اليهم من حرش بينهم وذكرهم يوم بعاث حتى تواعد الظاهره وخرجوا يقولون السلاح السلاح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فيمن معه من اصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله ابي دعوه الجاهليه وانا بين ابغركم بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع عنفهم امر الجاهليه فيا اهل السنه ان حملت رايه الشاه ابن قيس اليوم كثر فاعلنت مؤسسه راند للابحاث خطتها وعلى الملف واعطى اشاره البجل المرتد الضنديق زلمه خيرزاد او كما يسميه بعض المنتسبين الى الاسلام والجهاد اليوم ويسميه هو نفسه زياده في البجل ابو عمر وذلك في خطاب وداعه المشؤوم لبلاد الرافدين لذا أوده ندائي لكل جنود دولة الإسلام ورجائي لكافة الفصائل الجهادية أن يتقوا الله في هذا الجهاد ويحذروا أن تقع ثمرته في فناديق عمان أو قصور جدة والرياض وحتى في المنطقة الخضراء فلجنودنا أقول صنفان هما محط حبنا واحترامنا وتقديرنا وسعة صدرنا وان بغى بعضهم علينا الفصائل المجاهده وعشائر اهل السنه فاياكم ان تاخذوا طائفه بجريره بعضهم ولو سفكوا من الدماء وطعنوا في اعراضنا قابلوا الجور بالعدل بل بالاحسان واللينظه بالنفس والبعد بالقرب قال تعالى ولو كنت فضلا غليظا قلبي لمفض من حولك فاصع عنهم واستغفر لهم ان الرزق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه واعلموا ان الساعين لهذه الفتنه يريدونها بكل سبيل ويطرقونها من كل باب لانها املهم الوحيد في بقائهم بعدما انكشفت مصوحه الضن التي كانوا يدعون التمسك بها ولهذه الفتنه مخاطر كبيره على الجهاد ومسروع الدوله اهمها اولا الاحباط الهائل الذي سيصيب امه الاسلام وفقدان التعاطف العام الذي يحظى به هذا الجهاد المبارك ثانيا احداث بلبله كبيره في نفوس الداعين لهذا الجهاد واهمهم شباب الامه الراغبون في الحاق بنا ونحتاجهم من مقاتلين واستشهاديين وخبراء ودعاة ثالثا غرس روح الحميه والعصبيه المذمومه في نفوس ابناء العمل الجهادي هذه الحميه التي جعلت الصحابه يقولون السلاح السلاح وجعلت سعد بن عباده سيد الخزرج كما عند البخاري يقول لسيد الاوس سعد بن معاذ تدبس لعم الله لا تقتله ولا تقدر على قتله يعني ابن سلول فقال اسيد بن حبير لله انك منافق تجادل عن المنافقين هؤلاء خير الناس وعقلاؤهم وصحابة رسول الله لما اشتعلت نار الحنيه في نفوسهم قالوا ما قالوا فما بالكم بنا الجمع حديث عهد ببعث كافر شوه كل شيء في نفوس من حكمهم الا التوحيد والحمد لله رابعه نفرط ابناء الجهاد من بعضهم وغرت روح الشك والريبة نفوسهم مما يقلل او يعدم التعاون على عدو غاشم جاثم على قلوبنا كما يفوت علينا فرصه ايصال الحق الذي نحمله الى اخواننا فلا طالما وجدنا لدعوتنا الاثر الطيب نفوس من نجالسهم وهو عينه الذي لا يريده من يسعى لهذه الفتنه فامته فقدان القاعده الشعبيه نتيجه الممارسات اللا اخلاقيه التي تصدر عن هذه الفتنه وصعوبه تبيين عوام الناس فضلا عن عقلائهم المغلطه من المصيب امه الاسلام علماؤنا الكرام ارباب الاعلام الاسلامي اقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثه الاثر من يعذرني من رجل قد بلغني اداه في اهل بيتي فوالله ما علمت على اهل الا خيرات فمن يا عباد الله يعذرني من رحم بلغني اداهم في اخواني فوالله ما علمت عليهم الا خيرا وحسبي الله ونعم الوكيل لقد اعترف ابو في صفاه الاخير ان الانقلاب في العراق صعب وقاس وأن كبار جنرالاته والحكومة العميلة لا يغادرون المنطقة الخضراء وأن تسعين بالمئة من المعارف تقوم بها الدولة الإسلامية وأكد حقده الصليبي فقال إن الديمقراطية تقف في حرب مفتوحة مع العقيدة الإسلامية أو ما يسميها أيديولوجية القاعدة نعم يا بوش نحن من يخطف جنودك ويقتلهم ويحرقهم وسنستمر بعون الله طالما لا تفهموا الا لغه الدماء وتطاير الاجلاء فجنودنا عاشقوا دماء جنودك وتباروا لتكثر سهم واعجبهم لعبه اخراف الياتكم لقد سارعت يا بوش كالمسعود لحرب الاسلام والمسلمين في كل مكان وكان اخرها مسارعه كالمحمومه الى تغذيه الحرب الطائفيه في لبنان على اهلنا في المخيمات الفلسطينيه المقبوره المظلومه فمتلات السماء بالطيران محمل بالمال والذخيره والصواريخ والقنابل الغبيه والعنقوديه فشن وزير الدفاع اللبناني النصراني الحاقد حربا شنيعه وبدئا مباشرا من هذه الطائفه وتافتها وجميعنا سمع ما قاله الإسماعيلي فأحرق المساجد وهدم المنازل وأهان أمة الإسلام كلها وحسبت يا أبو شوع وعملائك أنهم أيتام لا مثير لهم كي يثني أولئك العالقين على الحدود العراقية في السورية في الأردنية ومنذ شهور بسبب مجازي أعوالك الرواصد يقتلعون الأرض ويلتحفون السماء واعلموا أنكم من بدأتم بحربنا وإهانتنا في فلسطين أولا ثم أفغان الثانى ومرورا بالعراق وأخيرا أهلنا أبناء الأقصى في أرض شكاة ألا فلتعلموا أمة صليب أن الحرب لتوها بدأت وأمة الإسلام اليوم في أول درجات سلم النجاح وبدأت الصعود قد تتوقفوا لعارض لكنها لن تنحجر بحول الله وأنتم اليوم طقبتم من رأي جرف عال تصرخون النجات النجات في سماء الشئ وقريبا فتلعب رياح المصير المبين فرؤوسكم المشذوخه على فخر الواقع المر الذي تعيشونه فاننا عزمنا ان نعيش فرقاء او نموت شهداء فخذوا حذركم ايها الجبناء ويا جنود الله وابطال الاسلام في بلاد الرافدين عامه وديال العز خاصه جزاكم الله خير الجزاء قد شربتم سهم العدو الطائش ومرغتم انثى من رماه في الخراب واعترف عدوكم بضراوه قتالكم وشدة بعثكم وثباتكم وصبركم على امر الله الا فليعلم جنرالات الطغيد ان شباب الاسلام في بعقوبه والخالص والخان وبهرج وشهربان وبرجوزا والتعبيه قد تبايعوا على الموت في سبيل الله وإنا لنعلم منهم صدق ووفاء عهودهم تماما كطبق عشائرهم التي أنجبتهم نحسبهم والله حكيبهم وجد الله فرسان دار السلام بغداد كل خير فقد قابلوا خطة عدوهم الأمنية في مخططهم الرباني فانحنى بان كيمون لهم إذلالا وخلقوا خمرهم بدمائهم في برلمان الشرق والقوا خونة عشائرنا المباركة في الجحيم وركبوا العقد النفسية المزمنة في نفوس موظفي سفارة الشر امريكا واليوم يقود هؤلاء الفرسان ملاحم الاسلام في عرب جهور وسلمان باك والساج والمحمودية واليوسفية والرضوانية والاسكندرية وكذا يفعل اخوانهم في الدورة والسيديه وحي العامل والعامرية والجامعة والخضراء والغذارية وحيفاء والقناة والعظمية والفضل فاسألوا الله لهم التبات والسداد والرجج وجزى الله أسود الإسلام في نين وكركوك والشمال خير الجزاء فلقد أحالوا أحلام البيش مرجة إلى جهيم فدمروا مقراتهم ونسفوا اجتماعاتهم وألبتوهم بحول الله توب الرعب والذعر هم ومن سار في ركبهم من الخوانة والعملاء فأترف العدو أن لدولة الإسلام الكريمة في سلك البقاء وأن لرجالها اليد الطولة فبارك الله فيهم وسدد على الحق فطاهم وأذكر بمن علم الدنيا معنى العزة والفخار في الفلوجة والطقلاوية والجرمة والرمادي وحديثة وهيث وعانة وراوة والقائم فلقد رفعوا للدين راية وجعلوا الشهادة لهم غاية لم يرضهم كيد خائن ولا خذلان جبال فروا الارض بدماء عدوهم وكسروا سارية فليذهم وبعد ان تغنى بوش وعملاؤه بصحوة الانبار وظنوها تجربة ناجحة يحتفى بها ها نحن اليوم نحطم هذا الصنم ونقاتل في قلب الرمادي كفال الاسود بعدما تبايع جنود دوله الاسلام على الموت مستعينين بالله ثم بدعم عشائرنا المباركه فاقتحموا مدينه الرمادي بعدما ظنوا انهم طهروها من جنود دوله الاسلام وها هم اليوم ينتشرون في ازقتها وشوارعها ينازعون عدو الله وعدوهم من الامريكان وعملاؤهم بعدما أرسلوا أئمتهم إلى الجحيم في قلب منطقة القراء وحي الله أبناء صلاح الدين في سام الراء وبيجي والظلوعية والإسحاق والسكريب فأنتم الكرام أبناء الكرام بحق أبيتم بطحوة دينكم طحوة الأمريكان والمرتدين وناثرتم أبناءكم المجاهدين إلا أن العب عليكم تقيم فهؤلاء الروافض عقد العزم على ان يسود رث ولايتكم سامراء ويحيلوها ارضا لللذم والمتعه مخيطه داعمين ان هناك من اسقط مناه وسم في حكم المنهاره افلا تقفوا صفا واحدا مع اخوانكم المجاهدين فكونوا لهم رجا يكون لكم تهمم في نحور عدوكم وعدوهم واعلموا ان ابناء ابن العلقمي احقر واذل من ان يرفعوا فوق ملويه العز والكرامه رايه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخوكم ابو عمر الحسين البغدادي